ve kileri onlarla konuşmazlar. Ve kileri onlarla konuşmazlar. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملامين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الخلق غافلين. نزلنا من السماء بقدر فاسكناه في الارض واننا على به لقادرون لكم به جن من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت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 فَإِذَا اسْتَرَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّتْ بِأَنْزِلِ نَزَلَ مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُهَاجِرِينَ أزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لم بطلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ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 ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم نخرجون هيا تيات هي لما تعدون ان هي الا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 نا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق منهم أمة أجلها وما يستخيرون ثم أرسلنا رسلا تترى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 من البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأم مَا هُوَ آيَةٌ وَآوَيْنَاهُ إِلَى رَبٍّ ذَاتِ يا وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا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 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيعُونَ فَذَرُهُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم يشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم برب Bihim la yeshrekun. Sadek Allahu Al بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 فَإِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَ الَّذِينَ كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم ي أباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 Em teس elum xcen fe xcurradbbike hayr Ve ve xa razzi q Ve inne وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ غُلِّ لَلَجُّ فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وَهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أ إذا متنا وكن تراب وعظام أ إننا لمبعوثون لقد أبعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إِلَّا إن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله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 وَإِنَّ عَلَاهَنَّ لَنُرِيَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هي أحسن السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ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 بَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ خَسَفُ فِيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخلتمهم سخريا حتى تا أنسوكم ذكري وكنتم منهم توحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما او بعض ويوم فاسال العاديد وقال الا بستم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 وقل ربي وفِي الْوَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ